جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تردد هذا الدعاء أكثر من مرة في هذا اليوم واستحضر قلبك وأنت تذكر هذا الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك.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 Ooh, ooh, ooh,